فتنة الاتباع او فتنة المذاهب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم إياك نعبد فاجعل عبادتنا خالصة لك مأجورة منك بعيدة عن الرياء والشرك وعن التقرب إليك بما شرعته شياطين الإنس والجن وإياك نستعين فأعنا بمددك الذي لا حد له ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين او الى باب غيرك ولا تزلنا بالخضوع لسواك وتقبل منا انك انت السميع العليم وتجاوز عن ذنوبنا وتقصيرنا وهذا حالنا لا يخفى عليك فاغفر يا غفور وارحم يا رحيم امين اللهم انت ربي وانا الضعيف الذي قويت والجاهل الذي علمت والكثير الذي جبرت والمريض الذي شفيت والخائف الذي أمنت والغريب الذي آويت والفقير الذي أغنيت والعاصي الذي سترت والضال الذي يرجو هدايتك والمسرف الذي يطمع في رحمتك أما بعد فمن نعم الله عز وجل التي لا تحصى أن بعث إلى خلقه خيرة خلقه من الأنبياء والمرسلين ومن أعظم نعمه سبحانه علينا أن بعث فينا رسولا منا ختم به الرسل والرسالة وأنزل عليه كتابا هو الفصل ليس بالهزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قولا سقيلا لو نزل على جبل لخشع وتصدع فنزل على قلب محمد النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم فحمل الأمانة وصدع بما أمر وبلغ ما أنزل إليه من ربه ما زاد حرفا وما أخفى حرفا وما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فأوذي وصبر وقوتل وغفر وأخرج من بلده حتى جاءه فتح الله وانتصر ومع طول الأمد وابتعاد الناس عن عصر النبوة واستحواذ شياطين الانس والجن على عقول الناس تبدل كل شيء او كاد وتحول الدين الى مجموعه مذاهب وعده طرق وحفنه من الجماعات والجمعيات حتى صار ذلك واقعا لا مفر منه ونسي الناس بتقادم العهد ما كان وآمنوا بما صار فلم يعد أحد يعلم إلا من رحم ربك أن نبيا قد أتى وبلغ ما أنزل إليهم الرب حتى وإن قالوها بأفواههم لكن أعمالهم كفرت بذلك فزواجهم وطلاقهم وبيعهم وشراؤهم وصلاتهم وطهورهم كل ذلك وغير ذلك صار على مذهب فلان وطريقة أبي فلانة وقسموا دين الله إلى فروع واصول وواجبات ومندوبات وتفرقوا واختلفوا بل وجعلوا الخلاف رحمة وأصبح جهلهم علما وخلافهم دينا ونزاعهم قربا لرب العالمين وهنا في هذا المقام نريد أن نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء فعلا ونزلت عليه رسالة كاملة فبلغها كما نزلت واتبع ما اوحي اليه من ربه وأنه هو الإمام الأول والأخير لهذه الأمة ولا يحل لمسلم أن يلتزم باتباع إمام سواه في أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل الباب الأول الرسالة هل هناك من يصدق أن رسالة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كاملة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور قد يعتقد البعض أن هذا السؤال غريب في وسط أمة أجمعت أنها تؤمن بذلك وأقول إنها أمة أكثرها يقولون ذلك ولكن الإيمان شيء والقول شيء آخر والدليل هو هذا الواقع والخلاف الذي لا يرحم وتفرقنا إلى أحزاب وفرق كل حزب بما لديهم فرحون لو آمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه رسالة وبلغها لرجعنا إليه في شأننا كل ولما تزوجنا على مذهب أبي حنيفة وصلينا على مذهب الشافعي وصمنا على مذهب أحمد بن حنبل واعتقدنا على مذهب أهل السنة والجماعة وفهمنا الدين على مذهب السنف والسلف هذا مجهول لا يعرفه أحد على وجه التحديد لأن كل فرقة لها سلف يختلف عن سلف الفرقة الأخرى لقد نزلت رسالة على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغها وآمن بها ناس وبشرهم الله بالجنة قبل ظهور مذاهبكم وطرقكم وشيعكم وأحزابكم وسلفكم وخلفكم عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا اوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنساء فالذي يؤمن عليه البشر ويحكم لهم بالإيمان إنهم آمنوا به إنما هو الوحل النازل من السماء وما عدا ذلك فإنما هو وحل تولد وتكاثر من عفن عقول الذين تفرقوا واختلفوا كمال الرسالة إن رسالة الإسلام العظيم جمعها الله عز وجل بحكمته وعلمه في كتابه وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فهو أمر آخر يسمى باسم آخر وما هو من دين الله في شيء فقد أكمل الله ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دين وكل ذلك حدث قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام فأي الدعاء بزيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الإسلام أو نقصان إنما هو في الحقيقة ادعاء إنسان لم يؤمن بأن الله أكمل هذا الدين وأتمه يقول رب العالمين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا اليوم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 فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعه فإذا علم المسلم أن الرسالة قد كملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فهل يسلم أمره لغيره يسأله ويستفتيه عن رأيه لو نزلت الآية على اليهود وعالم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذوه عيدا وكسبوا لأن الله تعالى أنزل عليهم ولم يفعلوا شيئا وقد نزلت الآية علينا وعلمنا اليوم والساعة كل هذا وما زلنا نقول إذا لم تجد الحكم في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم تجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالإجماع فإذا لم تجده في الإجماع فعليك بالقياس فإذا لم تجده في القياس فعليك بفهم السلف فإذا لم تجده في فهم السلف فعليك بالمصالح المرسلة فإذا لم تجده في المصالح المرسلة فعليك بعمل أهل المدينة على مذهب المالكية فإذا لم تجده في عمل أهل المدينة فعليك بالاستحسان فإذا لم تجده في الاستحسان فاجتهد رأيك ولا آل فالهذا هو الدين الذي أكمله الله سبحانه أم هذا غيره الذين يتبعون المذاهب والفرق يعتبرون هذه الأمور مصادر التشريع يقولون لك مصادر التشريع عند الشافعية 5 عند المالكية 6 عند الحنفية 15 فهل هذا هو الدين الذي أكمله الله سبحانه أم غيره دين بكل هذا النقص ويحتاج إلى تكملة من الإجماع والقياس والسلف والمفاسد المرسلة واستصحاب الأصل هل يقول الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام هل يقول الله تعالى فيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت من الذي أكمل من الذي أتم من الذي رضي سيقولون الله قل الحمد لله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير إذا كان هو الذي أكمل وهو الذي أتم وهو الذي رضي أسأل هل في هذا الدين الذي أكمل الله عبادة واحدة أمرني الله عز وجل بأدائها وفي هذا الأمر نقص أحتاج فيه إلى البحث في غير كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا سؤال لا انتظر إجابته من أي مخلوق لأن الله أخذ بيدي وهذا قلبي فآمنت أنه أكمل وأنه أتم وأنه رضي فكفاني ما أكمل ووسعني ما أتم وفرحت بما رضي به ابحث عن دينك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن ما تبحث عنه من دين موجودا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر من أمور الدنيا لم يكلفك الله تعالى فيه بشيء فلا نقص ولا زيادة في أمر أكمله وأتمه العليم الحكيم ويامر الله تعالى عبده أن يقول افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ذلك لان الامر قد انتهى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وبين مواضع الضلال فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وأظهر سبب وقوعهم في هذا الضلال فقال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون لقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع الوحي الذي أنزل عليه حصرا لا يتبع غيره قال الله تعالى اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال سبحانه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين وبعد أن قرأت هذه الآيات لزمتك الإجابة هل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع وحيا ناقصا بل حصر اتباعه فيه إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع وحي الناقص إنما الناقص من ترك وحي السماء وأخلد إلى الأرض واتبع رأي إنسان سمته الشياطين اماما وهو لا يعرف كيف يغسل مقعدته شبهات وحقائق ومع هذا كله فإن الشيطان يوسوس في صدور أولياء بوساوس وأوهام ولكي يخدع بها المرضى فإنه ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم أو ربما لله عز وجل وهذا الباطل يسري في جسد الأمة الذي تهالك خاصة بعد أن ماتت ملكة البحث والتمقيب والسؤال وصار الناس يتلقون دينهم من كل ناعق وصعد فوق المنابر ناس لا يفرقون بين صحيح البخاري وكتاب ألف قيس وليلة يحملون شهادات الدكتوراه في علوم الحديث من أجل أكل العيش وأموال الناس وقد اشتهر في وسط هذا الزبد شيء احتج به هؤلاء لإثبات أنه يجب أن نأخذ بالرأي وأن الدين ناقص وأن المسلم سيلتقي في حياته بأحكام ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا عليه أن يجتهد رأيه ولا آل وإليك الحديث المزعوم عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأي لا آل قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ابي شيبة واحمد وعبد ابن حميد والدارمي الدارمي داود والترمذي من رواية ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمر ابن اخ المغير بن شعبة عن ناس من اصحاب معاذ من اهل حمص عن معاذ به هذا ما يحتج به السادنة المذاهب والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وهذا حديث اسناده ساقط لا يصح ومن نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب عليه اولا قال البخاري الحارس ابن عمرو ابن اخي المغيرة بن شعبه الثقفي عن اصحاب معاذ عن معاذ روى عنه ابو عون ولا يصح ولا يعرف الا بهذا مرسل التاريخ الكبير المجلد الثاني الترجمه 2449 ثانيا اورده العقيلي في الضعفاء ترجمه 262 ونقل قول البخاري السابق ثالثا قال الترمزي بعد أن أخرجه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وأبو عون في اسمه محمد ابن عبيد الله رابعا قال ابن حزم وحديث معاذ الذي فيه أجتهد رايي ولا قالوا لا يصح لأنه لم يرويه أحد إلا الحارث ابن عمرو وهو مجهول لا ندري من هو عن رجال من اهل حمص لم يسمهم عن معاز المحلى الجزء الاول صفحة 62 وقال ابن حزم واما حديث معاذ فيما روى من قوله اجتهد رايي وحديث عبد الله ابن عمرو في قوله اجتهد بحضرتك يا رسول الله فحديثان ساقطان أما حديث معاز فإنما روي عن رجال من أهل حمص لم يسموا وحديث عبد الله منقطع أيضا لا يتصل الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الخامس صفحة 121 خامسا أخرجه ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير أربعة على صفحة 182 ثم قال وقال الدار قطني في العلم رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح قال أبو داود يعني الطالسي أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة عن معاز قال وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب بل هو ضد التواتر لأنه ما رواه إلا أبو عون عن الحارس فكيف يكون متواترا وقال عبد الحق في الأحكام لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث اعلم اني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من اهل العلم بالنقل فلم اجد الا طريقين احدهما طريق شعبه والاخرى عن محمد ابن جابر عن اشعث ابن ابي الشعساء عن رجل من سقيف عن معاز وكلاهما لا يصح قال واقبح ما رأيت فيه قول امام الحرمين في كتاب اصول الفقه والعمد في هذا الباب على حديث معاز قال وهذه زلة منه ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهاله قال ابن حجر كلام امام الحرمين اشد مما نقله عنه فانه قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق اليه التأويل انتهى كلام ابن حجر نقلا عن تلخيص الحبير مع الاختصار قلنا وكلام ما يسمى بإمام الحرمين هذا باطل فالحديث لم يدون في الصحاح ومتفق على ضعفه ويتطرق اليه الطلال المبين وكلامه مردود عليه وان كان اماما لمساجد الدنيا وحديث اخر ظن هؤلاء الذين احب مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعم حجتهم فان الدين لم يكتمل وان النعمه لم تتم وان الرساله قد وصلتهم ناقصه وانه يجب اكمال هذا النقص بذكاء الائمه وفنهم الرفيع في الإضافة والحذف وهذا الحديث هو عن العرباض بن ساريه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة بليغه ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظه مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدسات الأمور فإن كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلال ويأخذون من هذا الحديث شيئا واحدا يظنون اسما أنه يثبت اتباعا للخلفاء المهديين وأن لهم سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يبحث عنه دائما دعاة الشرك الذين رفضوا إلا أن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أولا هذا الحديث لا يصح لأنهم يبحثون في هذا الحديث عن عليكم بسنتي وسنة دائما هم يبحثون أن ما جاء به النبي يحتاج إلى تكمله أولا طرق هذا الحديث واحد اخرجه احمد وابو داود من حديث الوليد بن مسلم حدثنا صور ابن يزيد حدثني خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر عن العرباض بن سارية به اسنان واخرجه احمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من حديث ضمره ابن حبيب وخالد ابن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي انه سمع العرباض بن ساريه تابه ثلاثة واخرجه احمد من طريق خالد بن معدان عن ابن ابي بلال عن عرباض بن ساريه تابه اربعة واخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن احمد ابن بشير ابن زكوان الدمشقي حدثنا الوليد ابن مسلم حدثنا عبد الله ابن العلاء يعني ابن زبر حدثني يحيى ابن ابي المطاع عن العرباض به قلنا اسناده ضعيف الاول فيه عبد الرحمن ابن عمرو السلمي لا تقوم به حج إذ لم يوثقه أحد ممن يعتمد عليه في الجرح والتعديل قال ابن القطان مجهول وقال ابن حجر في التقريب مقبول وهذه عنده تعني لينا الحديث كما بين في مقدمة كتابه خاصة وأن الذي تابعه هو حجر ابن حجر وهو مجهول تفرد بالرواية عنه خالد ابن معدان ولذا أورده الذهبي في الميزان وقال حجر ابن حجر الكلاعي ما حدث عنه سوى خالد ابن معدان بحديث العرباض مقروناً بآخر وفي التقريب قال ابن حجر مقبول والطريق الثاني فيه عبد الرحمن ابن عمر السلمي سلف الحديث عنه قال الحافظ العراقي عبد الرحمن ابن عمر ابن عبشة السلمي روى عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة الحديث روى عنه خالد ابن معدان عنه وعن حجر ابن حجر عن العرباض بن السارية قال ابن القطان مجهول والحديث لا يصح زيل ميزان لاعتدال خمسمية تلاتة وعشرين والطريق الثالث فيه الله ابن ابي بلال الخزاع وهو مجهول ايضا تفرد بالرواية عنه خالد ابن معدان ولذا اورده الذهبي في الميزان ورابعهم أضعفهم فهو من رواية يحيى ابن أبي المطاع عن العرباض ويحيى لم يسمع من العرباض شيئا والعجيب أنه يأتي في بعض روايته سمعت العرباض وهذه إن وقعت منه كانت كذبا وإن كانت من الرواة عنه كانت كذلك وتدليسا قال أبو زرع الرازي لدحين تعجبا من حديث الوليد بن سليمان قال صاحبته يحيى ابن ابي المطاع كيف يحدث عبد الله ابن العلاء ابن زبر عنه اي عن يحيى ابن ابي المطاع انه سمع العرباض مع قرب عهد يحيى قال انا من انكر الناس لهذا والعرباض قديم الموت قال ابن حجر قلت وزعم ابن القطان انه لا يعرف حاله تهذيب التهذيب قال الذهبي يحيى بن ابي المطاع عن العرباض ومعاوية قال دحيم سقة معروف وقد استبعد دحيم لقيه للعرباض فلعله أرسل عنه فهذا في الشاميين كثير الوقوع يرون عمن لم يلحقوهم ميزان الاعتدال قلنا وفي إسناده أيضا الوليد بن مسلم والذي يدلس تدليس التسويه فلم يرد هذا الحديث من طريق صحيح ثابت لا مطعن فيه وإنما جاء من طرق يوهن بعضها بعض والحديث الصحيح عند من أراد وجه الله هو الذي يأتي اولا واخرا بشرق الله تعالى الذي وضعه للقبول وهو والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما أن يأتي عبادة العجل بطرق فيها الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحه ويقولون ان الحديث صحيح بمجموع طرقه اي طرق تأتوننا بالضعيف واخر في اسناده مجهول وثالث في اسناده من لا يحتج به ورابع في اسناده سيء الحفظ او سيء الحظ وعاشر في اسناده مدلس لم يصرح بالسماع ثم تقولون هذا الحديث بمجموعة طرق يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحيح أين هذا الحديث يا قوم أين هذا الحديث إن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحلال والحرام والإيمان والكفر والجنة والنار والحديث ينقسم إلى قسمين اثنين ولا ثالث لهما إلا في عقول أصابها العمى إما أن يكون حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ثابت بنقل الثقة المسلم الأمين الضابط عن نسله حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض على كتب علل الحديث وإما أن يكون شيئا آخر لا يحتج به ولا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم او كلام لم يقله لا توجد قسمة ثالثة بلاغ الرسالة لقد بلغ محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة الكاملة كما نزلت عليه ما زاد الامين شيئا وما اخفى حرفا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 فما منكم من أحد عنه حاجزين وفي حديث مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أو قبيله أو بلدا بعلم دون الآخرين مما هو من تعاليم الاسلام بل بلغه كافة الى الناس كافة عن ابي الطفيل قال سئل علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة وفي رواية عن أبي الطفيل عامر ابن واسلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس أخرجه ابن أبي شيبه وأحمد والبخاري ومسلم والنساء وأبو يعلى وابن حبان وإذا بلغك غير ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من أنه أخذ أحدا على ناحية وعلمه شيئا من دين الله فاعلم بأن هذا هو عين الكذب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إبلاغ هذه الرسالة كما نزلت عليه. ففي حديث أبي بكر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من قال النبي صلى الله عليه وسلم الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال الله مشهد. فليبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلغ أوعى من سامع أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وكذلك في حديث عائشة في صلاة الكسوف خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان من آخر خطبته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت؟ أخرجه مالك والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. بيان الرسالة. يعتقد الكثيرون أن أئمةهم وكبارهم حملوا مهمة بيان رسالة الإسلام أو إكمالها بما شرعوه لهم. من مصطلحات وبدع ومسميات وفتن ما نزل الله بها من سلطان وهذه الرسالة التي نزلت كاملة تامة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يدع الله سبحانه مهمة بيانها وتيسيرها لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن مذهب فلان أو أن المذاهب جميعا أو أن الإمام فلان يصر الدين أو بينه للناس فقد ارتكب كثيرة من أكبر الكبائر. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والله عز وجل يقول ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول سبحانه فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد ويقول سبحانه فإنما يصرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فالله سبحانه هو الذي يصر كتابه ويسره بلسان محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا للمتقين ومنزرا للفاسقين فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا في البيان الصحيح الثابت لما جاء في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ويقول تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فهذا الذي يصر الله تعالى القرآن بلسانه وهذا الذي أنزل الله عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم إنه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا ما قال الله عز وجل وأقيم الصلاة فإن البيان العملي للصلاة كما أرادها الله تعالى إنما هي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الخليط العفن الذي جاءت رائحته نتنة من خلافات المذاهب وظلمات الفرق وأهواء الجماعات إنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصل أخرجها ابن ابي شيبه وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان أما أن يقول قائل إن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه سنة عند المالكية وواجب عند الشافعية ومستحب عند الحنابلة ومكروه عند الحنفية وفرض عند الظاهرية فنقول ذلك هو الضلال البعيد والقائل بذلك إنما هو الذي قال الله تعالى فيه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فهو لم يفهم من كتاب الله شيئا ولم يفهم لماذا نزل الكتاب أصلا ولم يعرف من الذي جعل الله فيه الأسوة الحسنة ولم يدرك من الذي أمره الله بطاعة فإذا كان هو كل ذلك فهو الذي قال الله تعالى فيه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل فهل يكفي أن نقول آناء الليل وأطراف النهار إن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه ثم نعتقد في نفس الوقت أن الإمام أو الشيخ او الحجة او المرجع الديني الى اخر الالقاب عند هذا بيان الدين وعند هذا الدين اوسع من ذاك وهذا ينفع في النكاح وذاك يصلح في الطلاق ثم في الجانب العملي تراه يصلي على مذهب فلان ويتزوج على مذهب ابي فلانه ويحج على مذهب ثالث ويتعبد على طريقة هذا ويذكر الله بما شرعه ذاك وهؤلاء مثلهم مثل هذا القطيع الذي فقد راعيه من المتصوفه الذين يرددون عشرات الالاف من المرات لا اله الا الله وبعدها واثناءها يطلبون المدد والعون والصحه والرزق والبركه والحرث والنسل من الاموات المقبورين فهؤلاء لو عرفوا لا اله الا الله ما استغاثوا الا به وما توكلوا الا عليه وما املوا الا فيه وما لجأوا الا اليه وهذا الذي نقوله لم نقصد به ان يقوم كل مسلم باخراج الاحكام من كتاب الله من طلب العلم ومن لم يطلب بدعوى ان الكتاب بين. وان السنة ميسره بل الذي دعونا إليه ونؤكده أن تكون الفتوى من العالم قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحرص السائل على تلقي ذلك من العالم دون غيره فقد أمرنا الله عز وجل أن نسأل أهل الذكر في حالة عدم العلم فقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعندما نسأل أهل الذكر نسألهم عن الذكر الذي هم أهله وليس عن آرائهم هم فلم يأمرنا الله عز وجل أن نسأل أهل الرأي ولا أهل الخلاف ولا ائمه الطوائف ولكن نسأل أهل الذكر أهل القرآن أهل الحديث وهؤلاء عليهم أن يخبرون عن الذكر وما عدا ذلك فهو لهو ولعب فإذا ما قرأنا في كتب العلماء قال فلان أو اختلف فلان أو حكم المسألة عند مذهب فلان فهذا لا علاقة له بالذكر إنما هي مصارعة السيران ومبارزة الديك وهذا يخالف الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنجل إليه من ربه خير بلع وبين صلى الله عليه وسلم